أنا مش تاقس لك وعيد الماضي يا اللي راح مدام الحاضر اللي فيه حنا ما اهتنينا بات حبيبي كلها الدنيا تعب محدين بها مرتاح سوى المش مثلي راح حتى في شوفة أحبابا حبيبي كلها الدنيا تعب محدن بها مرتاح سوى المشتاق مثلي راح حتى في شوفة أحبابا أنا وياك مثل اللي تهايق بالقليب وطاح وش بصبع حبله رشه وخطاه ما جابه أنا مش تقسه لفله وعيد الماضي يا اللي راح مدام الحاضر اللي في خلنا ما اهتنينا غزيتيني وخافتيني رهين لك بدون سلاح زهمتيني العيون وفال رمشك غافية هدابة غزيتيني وخافتيني رهين لك بدون سلاح زهمتيني العيون وفال رمشك ضافي يا هدابة يوموت الليل في وجهها الصباح ويبحك الثباح وانا في صبح وجهك تحك عيوني وتحيابة انا مش تقس الفلك وعيد الماضي يا اللي راح مدام الحاضر اللي فيه حنا ما اهتنينا بار مثل بعض الهدايا شافتك سفوع وسباح تعال اغتالي بوجودك زمان خانب أصحابه مثل بعض الهدايا شافتك سفوع طر وسباح تعالغ تالب وجودك ثمان خانب أصحابه وجودك مثل برق فيه متهت الصحاري لاح تبشر بها اللي وحيد وتعب تركبه أنا مش تقس ألفلك وعيد الماضي يا اللي راح مدام الحاضر اللي فيه حنا ما اهتننا حنا ما